تُلْمَوَدِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَ الْهُرُبَ رَضِيًّا يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لذ نجعله من قضل سميا قادر ربي ان 117. وقالتنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا 118. قال كذلك قال ربك هو علي هيل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أنسب 117. ونفحوا بكرة وعشيا 118. يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وَتَرَى فِي وَادِهِ وَدٌّ يَكُن جَبَّارَ النَّاصِيَةِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا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 ان نيكون دي غلام ولم يمسسني بشر ولم أَكُ بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيذ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَثَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا من تحت 114. تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 115. وهزي إليك بجزع تساقط عليك رطبا جليا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا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 وَجَعَلَنِي مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما أكان لله أن يتخذ من ولد 111. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 112. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم مَا اخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَهِدَ يَوْمَ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَ نَاكِناً لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 لم ولم تنتهي لأرض منك وهجرني مليا 118. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعد أحتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما احتزلهم وما بدون من دون اللهِ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلن جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق النعيم اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَأَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبَ ابْنًا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَٱنْظُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نبيا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 فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا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 إنه كان وعده مأسيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 وَمَلَنًا نَذْعَنُ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فَصْلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا 111. كان على ربك حتما مقضيا 112. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ فَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَ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 قالَ عَلَى الْغَيْبَ أَمِتَّقَ ذَعِنَّ الْرَّحْمَانِ عَهْدَ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّ وَنَرْفُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَ 119. احتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 110. كلا 111. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر سَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذَا فَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَذِّبُ لَهُمْ عَذَابًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا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 117. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 118. أن دعوا للرحمن ولدا 119. وما ينبغي للرحمن أن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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما جد